إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من وَحَالَ مَنْ عَلَى الْرُّجُولِ وَجِيهِ فَهُوَ, الكريم فهو الكريم Oh لبیتا دیگه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك فرضاك خير من الدنيا وما فيها رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إليّ من الدنيا وما فيها. استمعتم إخوة ليمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ محمد عمران إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.